اولائك هم المؤمنون حقا لهم يجادلونك في الحق بعد ما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذا عدكم الله إحدى قائفتين أن هلكن وتودون أن غير ذات الشوك ت تكون لكم ويريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع عذاب الكافرين.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 Iذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذام Iذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا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 Ya ايها الذين امنوا استجيبوا للامره الله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه الى الله تحشرون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 المستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون Ya ayuhah الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وَاعْلَمُوا أَنَّ مَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا seminggu, kalau nashal, kalau إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا in إِنْ كان هذا هو الحق من عندك فأمطار علينا حجارة من السماء وقتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم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 لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُبُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن ينتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ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 Wain tawaluf, agamu an Allah maulakum nigma maula, dan nigma nacir. Agamu an ma ganim Sesuatu, faan nulillahi khususu wal-Rasul wal-ziil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 ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يُغَيِّرْ نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ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 لم ينقوا من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسب الذين كفروا سبق إنهم لا يعجزون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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أن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 يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَى وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم مفاق والله بما تعملون بصير